إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا قولهم اذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد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 ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق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 وَمِمَّا يُنْقِذُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حَيَاةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّ الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ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 والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون مما السيئة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 أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار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 اللَّهُ لا يُخْفِي الْميعَادَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَأْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هو قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَاجْعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ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 لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق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 وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعتا هواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية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 وَقَادِمَ مَكْرُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَن عُقِبَ الدَّار